فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثقنتمهم فشدوا الوتاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لن تصر منهم ولكن, ولكن ليبلوا بعض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 من عسل مصفا ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوما أن حميما وسقما أن حميما فقطع أمعهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عيتك قالوا قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا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 فعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك واستغفر لذبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم.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 taaţ ve kâulûn maârûf, عزم الامر فلو صدق الله لكان خير اللهم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 هؤلاء أريناكم فلعرفتم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنذلنكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونذل وأخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشنوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى وشنوا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 I uh -oh.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 اموالكم ان يسالكموها فيحكم تبخلون ويخرج اضغانكم ها انتم ها تدعون لتنفقوا تدعون لتوفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأتم الفقراء. وَإِلَّا تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلُ الْقَوْمَ أَنْ غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُ أَمْثَالَكُمْ